بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ألف لام. قُدَّابٌ أَنْزَلْنَاهُ إلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ بِإذنِ رَبِّهِ قُدَّابٌ أَنْزَلْنَاهُ إلَيْكَ لِتُخْرِجَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ بإذن, بِإذنِ رَب إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم إلى صراط العزيز, العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماس وما في الأرض وَالْقِرَاءَةُ الْمَجْرُوحَةِ الْمَلَامِدِ الْمَرَادِ الْمَرَادِ الْمَرَادِ الْمَرَادِ الْمَرَادِ الْمَرَادِ الْمَرَادِ الْمَرَادِ الْمَرَادِ الْمَرَادِ الْمَرَادِ الْمَرَادِ الْمَرَادِ الْمَرَادِ الْمَرَادِ الْمَرَادِ الْمَرَادِ الْمَرَادِ الْمَرَادِ تبين. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون وَيَسْجُدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَهْدُونَهَا أَيْضًا وَيَسْجُدُونَ وَيُسَبِّحُونَ لَهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِلَهَ هَذَا قُلَائِدَ كَثِيرٌ ضَالِّينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلَّا قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم وإذ طارق قومه اذكروا يثومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وتنوركم العذاب ويذبحون وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وفي رب ذلك بلاء من ربكم لأَذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَوْتُمْ لَأَزِيدَ نَفْسٌ وَإِذْ تَعْبَدُونَ رَبَّكُمْ لَئِنْ شَكَرُتُمْ لَأَزِيدَ مَثَلًا وَلَئِنْ كَفَرْتُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَهَلْ وَجَدُوا مَن يَكْفُرُ بِرَبِّهِ وَلَوْ كَانَ حَمِيدًا وَقَالَ مُوسَى إِن تَسْفُنُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ وَقَالُوا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ۚ كَذَٰلِكَ قُلْنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَجُعِلَ لِأَصْحَابِ الْكَهْفِ وَلِلْقَمَرِ آيَاتٌ ۚ ذَٰلِكَ تَفْسِيرُ الْكِتَابِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قبلكم قول نوح وعاج وثمود قول يأسكم وضعوا الله ومود قبلكم قول نوح وعاج وثمود والذين وَمَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ يُغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ جَاءَتْهُمْ مُنْشُرُهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا راؤت رسله من دون تابا رب ارجعون ارجعون كفرنا بما انت به وَإِنَّ مَا لَفي سَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَ مَا إِلَيْهِ مريد بِمَا كَانَ كان يعبد كَارُوا مِنْهُ إِنَّهُ لَيُحْسِنُ إِلَى الْخَالِقِينَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي تفدونا ومما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبيب كل <تصدنا> دورة رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ويطرر ويطرر لا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وما <تصفيق> ترى أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله كم مؤمنين. وعلى الله الفرعة ترك المؤمنين. وما لنا اننا نتركنا على الله وقد هدانا سبلنا. أَلَمْ لَمَا لَهُ نَارًا لَا الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت لَهُ وَمَا هُوَ بِمُنْتَقِمٍ مِمَّنْ وَرَا. لَهُ عَذَابٌ وَلِيْم. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ مَثَلُ الَّذِي لَن بِرَبِّهِمْ أعمالهم كرمادٍ اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرمادٍ سدت به الريح في يوم عاصف سدت به الريح في يوم عاطف لا يقدرون مما كتبوا على شيء اشتدت به الريح في يوم عاطف لا يقدرون مما كتبوا على شيء هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدَ فَالِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ أَرَأَيْتَ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ خَلَقَ رمى والأرض والارض الحق قد اي شيء يذهبكم وياتي بخلق جديد اي شيء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا قم تبع ودعوا لله جميعا فقال الرب عفوا قل الذي ارتكبوا اناكم لا لكم تبع الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا فقال الضعفاء للذين تكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء سهل فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم من سلطان فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما صريخي إنّي كفوت بما أشرقت مولّي من قبل ما أنا بصريخكم وما أنتم بصريخي إنّي كفوت بما أمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم ونحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اَمْ تَرَى كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ كَذَاتِ جَذْرٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ كتجرة طيبة أصلها ثابت وطرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها تؤتي أكلها يُولِ لَكُم مِّنْ نِّعْمَتِهِۦ بِإِذْنِهِۦ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست ذات من فوق الارض وذو ذات من فوق الارض ما لها من قران اذ ذو ذات من فوق الارض ما لها أثبت الله الذين آمنوا بالقول السابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة أثبت الله الذين آمنوا بالقول السابت في الحياة وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين. ويضل الله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا وَلَا تَسَوَّيَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ قُلْ يَبَادِئُ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنفِقُونَ رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأسي يوم ويوفق من ما رزقنا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال من قبل خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ خرلكم الشمس والقمر دائبين، وسخرلكم الشمس والقمر دائبين، وسخرلكم الليل والنهار، وَعَلَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ وَإِنْ تَعُدُّوا عمت الله لا تحصوها وإن تعود لعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلم مكفّف إن الإنسان عَثَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم غير ذي زرع بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم واغزقوه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 ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يغفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء وما يغفى على السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل than <laughs> me. يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبطار إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبطار مغطعين مطنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم مهطعين مقنعين رؤوتهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيه العذاب فيقول الذين ظلموا وانذر الناس يوم يأتي العذاب فيقول الذين ظلموا كان يقول الذين ظلموا ربنا اخرنا قريب فيقول الذين ظلموا ربنا كَأَنَّ وَلَن تَتبعُ الرُّسُلَ أَخْرَجْنَا إِلَيْهَا أَجَأْ يَوْمَ قَرِيبٍ نُذِيرًا وَتَكَوَّلَن تَتبعُ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أولم تكونوا أقسمتم هُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ وَسَكَنُوا فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا هُمْ أَنْعَمُوا وَتَبَيَّنَ لَكُمْ وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وَقَضَىٰ مَن كَانَ مَسْكِرًا وَإِن دَارَ اللَّهُ مَسْكُورُهُ وَإِن كَانَ مَسْكُورُهُ لِتَزُولَ مِنْ بُرُوجِهِ وَقَضَىٰ مَن تَرَاهُمْ مَكْثَاهُمْ وَإِن ظهور من ظلمنا فلا تحسبن الله نسي ثوعده رسله ولا تحسبن ان انه مخلف وعده رسله ان الله عزيز انتقام إن اللَّهُ حَبِيبٌ لِّلْمُتَّقِينَ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وبرزوا لله الواحد القهار وبرزوا لله الواحد القهار وسار المجرين يومئذ مقرنين في الأرض. وَتَرَىٰ فِي الْمَدِينَةِ رَمَادًا مَن طَغَىٰ وَأَثْقَلَ الْوِزْرَ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَاهُ شاء هو روح النار ليجزي الله, ليجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب الحجار. هذا بلا للناس الناس به هذا بلا كل الناس ولين ذوب به, به وليعلمهم ما هو إله واحد ولينبعوا به وليعلموا أنه هو إله واحد وليعلموا ذكر أول الألباب، وَيَعْلَمُونَ.